أسير بسرعة 90 كم في الساعة ألف أخفظ من السرعة ب أحافظ على نفس السرعة أعيد أسير بسرعة 90 كم في الساعة ألف أخفظ من السرعة ب أحافظ على نفس السرعة